حدود الله عز وجل فيها راحة إذ حدد لك الله ما يريده منك أمر ونهي يبقى المثالة واضحة المعالم مش مبهمة كده مش عارك انت مأمور بايه ولا منهي عن ايه والحدود دي فيها أبواب طب ليه الأبواب دي ما كانتش هي أبواب الحلاب ماذا هي أبواب الحرام؟ حتى نقول لك الناحية اليمين أبواب الحلال والناحية الشمال أبواب الحرام ما معنى السر ما تشغل أبواب الحرام؟ حسنا نقول بقى بيت شاعر زي الراجل اللي غلبنا ده ها؟ لعليكم لا تفهموا المقصود قال الشاعر من الذي ترضي زجاياه كلها كف المراه نبل ان تعذ معايضه يبقى الحرام قليل ولا لا قليل لانه محدود بقد كده بتعدها ولا لا كده بتعدها اننا بقى كل ابواب الحلال في الطريق والحرام 20 30 ذات 100 ذات يعني الحلال لا يعد قال ما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم كفار يبقى من تمام رحمة الله أنه جعل أبواب الحلال غير معدودة يبقى وسع عليك الحلال أم لا؟ لكن طالما أذك وفي السور أبواب إذا تضع بعدها وكل ما حفره العد قليل وإن استكفرته كل ما حفر بالعدد قليل وإن استكفرته ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يلضف يقول بغير إيه بغير حساب بغير حساب لأن كل شيء يأتي عليه العدد فهو قليل وإن استكثرته من ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه لأنها إذا دخلت في نفاق العد فكافى تكون قليلا من الذي ما ساء قط وما له الحسن فقط من فهي من الذي ما ساء قص ومن له الحسنة فقط يبقى لما يقول لنا بقى الـ الـ وفيهما أبواب يبقى دادا لنا على أن الحرام قليل لما ربنا اتخاذ الله تعالى بقى يحب يحاقب واحد يوم يحرم عليه الحرام طبعا ويوم واخد جزء من الحلال وحرموا عليه بضيق عليه باب الحلال كما قال عز وجل في حق اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله, الله كثير وأخذهم الربا وقتلوه عنه وقتلهم أموال الناس بالباب يبقى كان محرم عليهم أشياء وبعدين لما ظلموا أن محرم عليهم حاجات كان الحلال أباكي ثلاث طيب قلنا الحلال كثير حد يعرف يقولي الحلال فين في الطريق الطويلة حد يعرف يعينهولي هنا وهنا وهنا حد يعرف حد يعرف اه باشخط حد يعرف اه بس. طيب الابواب دي معروفة اه يبقى بالغة في تعريف الحرام حتى لا تليج قال الاول وبعدين عرفوا ثانية عشان ما يجيش واحد يندخل والأسطنى معرفش لا قل فلله الحجة البالغة لا يقف عبد أمام الله عز وجل خطما له إلا خطما وأقام عليه الحجة فكذا أنبين الحرام جيادة وريان إنما الحلل إنه كتير جدا جدا جدا فهيقول لك إذا حلل ده موضوع قوي ومتعفين الكلام ده يشبه إيه عند علماء الحديث يشبه العدالة والجرش اي راوي من الرواه لما بينقل الحديث بننظر في حاله اه هو عدل ام مجروح مش مجروح اصلا ما تقول كده شرف لي لا مجروح يعني قعن عليه العلماء قالوا فاسق او كذب ذين ذين الحفظ منكر الحديث دي كلها إيه جرش معنوي وإنما قيل جرش تشبيها من الجرش الحدي خلاص العدالة اللي هي صفات الكمال ونعوت وجميل الخصال اللي بتكف الإنسان نقول مثلا دين خير ورع تقي حافظ خلاص كم دي اسم عدالة وإن قدح اسمه جرش علماء الحديث قالوا لا يشترطوا ذكروا أسباب العدالة لاتتاعة الأمر لأنك انت عشان تكون كلام عدلة هتقول زادر والع تقي بيأكل حلال يترفع عن الشبهات ما بيضرب شبوه ما بيضرب شمه ما بيضرب شخوات ما بيضرب ما شجار ما بيضرب شكذا لما وضع طويل عريق هنوعب بقى أن ما بيعملت ما بيعملتك حتى نخلص يوم خلاص كده قال لك عشان كده لا يشترض ذكر أسباب العدالة لأنها طويلة أول إنما لا يجرح المرء إلا بسببه جرعته قول لي أسباب الجرح محصورة أسباب الجرح محصورة يمكن أن يأتي عليها العز فنعتبر الحلال مثل أبب العدالة ونعتبر الحرام مثل باب الجرح خلاص كده يبقى معنا من الأبواب ستورة دلنا على أنها قليلة وظاهرة طيب وإيه كمان واحد طلع للحاجة الثالثة هاي بقى جدع شوف اللي بقى ها اشتن انت بقى اللي جدع انت عارف معنى ان الحرم يكون في الطور يعني قريب المنال شوف الفتنة شوف الفتنه نعنا جنب السور احنا قلنا مثلا هنصلي المسجد ده ولا الاسلام وادي السور الاول السور الثاني قريب ولا لا ليه انت جاي تكون ماشي هنا واقف تكون ماشي جنب السور ما هو كل الصلات المستقيم اهو تمشي, تمشي هنا هنا هنا, هنا كل وقف فاحنا افترض على الصلات المستقيم انك انت جنب ممكن تقع ولا لا. عشان كده قال لك ايه والذراع اللي فوق اه الواسع انت قريب من الذراع يعني من اسفل كده ونطلعه لفوق ما تدخلش عارفه هو فوق ليه ممكن يكون قريب قريب من الناس قريب, قريب من البتاع يدخل والصراف المستقيم ده عارفه يا حسين ان هو كده سهل عليك يا ده في كل ونضرب مثال المثل أولاني واحد مثلاً طالع من بيته سمع النداء في المسجد طالع علشان يصلي الجمعة او الضفر العصر ملك قبل واحد من شياطين الانس يتوني خذني على جناحك ومدخل معه ايه اخناء فضل يضرب بعض ومش عارفين شياطين الانس قوم طهره وفضل يضرب بعض ربع ساعة راحت على صلى ولا لا او ده فلع ما يرسدش الا انه رح الجامع وطلع له البنادن ده هو تحرش به هو كان امزح الفشمال ضربوا بعد العلاء المثيلة ضيع عليه الصلاة او هو بقى الصنك التان تحرش بيش يطان الانت وكان الرجل المثلث اخر عبرات امت تايلو تيك تيك تيك تيك تيك عالجير تاع وطهره وثابوا ججاري لاحق الصلاة الهين راجعة الرابعة يبقى خوز عليه تكبيرة الإحرام والصف الأول وإدراك سواب الجماعة الأول أردت كده يبقى بيعرض لإبن سنه وراحه لله سيسندده لكن مثلا إذا هو باء ألوى سن والإبن ستين في, في سبعين فتلقوا له تعالى وإذا سمع اللغو أعرضوا عنه او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هو الى الخطر قالوا السلام الله يسمحك عم ومضى يبقى دا بقى افضل ولا لا يبقى وانت على صوت المستقيم كله هينبينك يا فلان انت عابت عجز فسانه هم جزة انا مستنيك مستقيم اوعى تلتفت اليك وانت ماضي انضي انك متى التفدت الى المعوطين لا تصل وإذا وصلت كنت في أخريات الناس وفي آخر الركب هنا مشكلة من جهة الأجل والقرب من الله سمارة وتعالى المثل الثاني يقول علماء الحيوان الظبي أشد عدوا من الكلب الظبي أشرع من الكلب ومع ذلك إذا انفت الظبي إلى الكلب خفت عيوه فأدركه الكلب مع انه ايه اسرع انت عاد في الارنب والسلحفة اثنين عادين مع كده في الشمونة الاساعة قدت الحفاء لده ايه رايك انه فيه, فيه جيت خاص ولا كرمب ايه رايك تروح ناكل قال لها انت روحي بقى انت هتوصلي ان شاء الله سنجاية انما انا قبضتين مني هاوصل على فوق قاعد الاجنب يلعب بقوا بالتنصة تبتعوا السلحفاء جادة في سيرها على بطه وبعثه وصلت بقى و ايه و اكلت بقى و شبعت و مش الارنب ايه انتبه اول ما تبه قبل قبل قبل قبل قبل راح نقل ايه الانترشوفة و اكل الكورنبا و اكل انت ازاي وصلت برغم انني اتيت و قاعد عبر حقن الكل تشوف اله ها يعني بيه سعي بسيط بسيط والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة ببطء ولكن بثقة زي ما من, من من تان ما تمنى من تان لا ما تمنى وفي بعض الناس كانوا يقولوا له سواء امشي بالراحه عشان نوصل بدري ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري اللي نورو مش بسرعه يدخل مساج مثلا يعمل او يصل الى الثالث خلاص انه راجع يوصر فانشي ابني المثالة كلها خلاها ربع ساعة بدلا ما نقفت واحد نقفت في سؤال نعمل حتى نقفت انتشا من الجسد والكلام ده لا انشي على مهن ولو مشيت عن مكة توصر بجره زي الراجز اللي يقولي الكلام الجميل يقول ايه مالي بمثل تيرك المدللين ها تمشي رويدا وتجيف الأولي الزكرة من, من ليه مثل سير المجللين تمشي رويدا وتجيف الأولي ماشي على مهارة بكثير من الأول قل لي العمرين الجاد الجاد خلك الإخلاص أقل عمل تعمله بإخلاص تسبق بالجماعة العملين يزرعون الأرض جئة وذهاب واخدلت مليه بمثل جميل أول حان الله لما قرأتها ضيلت حوالي نصف ساعة وقت جدا وإن من البيانة لتحرن وإن من الشعر لحكما أو لحكم فالقب إن معنى أجواب الحرام في السور يعني إنها قريبة المناس يبقى حتى كده الداعي لفول الشراث ما ينادي عليه من فوله يا أيها الإنسان لا تبتع الباب فإنك إن فلحته فتحته ولا تبتعه إذا فلحت الباب فتصت فيها وطول طيب هل ممكن يمفتح الباب وبصت كده ولا دع لا ينج من هذا إلا الأفزاد الأفراد لأن الحرام لقد ريته برق كل حاجه تيجي خالص تلاقيها جميله قوي الفريش دي حتى اكل القصه لما بيقص منك الحته الفحم يقعد يلمس فيها كده وساعتها بعد ما بيها ها انت الاول هو ده نجمس فيها بقى وحس بقى انه غطرف حس انه غطرف فكل حرام له فريق قال لك لو فتحت الباب غير قلبك يكون ضعيف وداخل على طول هل نقدر نفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بالمكارح ونار بالشهوات كل حاجه توديك في داهيه تلاقيها جميله وتعز الموبليه بتاع دنياك يروح يجيبوا خشب الخشب الشجر من, من كدوريدوس اللي هو شجر غريب ويصنروه وهم عاملين له قشره جميله رائعه بعد شهرين تلاقي كرسي عمل كده ليه؟ قال لك في الخشب كان طاري مليان مية فلما نشف استقوى قط النوم الدولاب تبص هي أشرة جميلة جداً أضر خمس ثلاث. قال لك فقدين بيع شواء كده الدولاب سعيد عن حطة شوية فانت بتحديث لحظة كده تزوق انت بقى مرضك عن كده ايه ده؟ أثار الدولاب عبارة عن خشب اللي هو بتعمل بتنديق الرنجة والكلام هذا الطالب كده خايب كده عبارة عن ورأة سيارة كده ها؟ اهو جميل فك جميع الحرام على الجيد بالضبط حرام جيد جميل رائع رائع كنت ليه يعجبك ولذلك لا نأمن عليك اذا فتحت الباب انك تاكل من الحلال الحل الا تفتح الباب انك ان افتحه تجيبه شوف على طول تفتح تلج على طول كشخ ثاني على طول خطلات في خضران ابداع ماشي ياما في شياطين عامل مساعد يعينك على سخول انك ان تبتحه تلجهه طيب اجداعي الاولان على اول اصطراب اللي هو كفاد الله عز وجل ليه على اول اصطراب حتى تتم حجة الله على الناس لن تخف خطوة واحدة في الصراط الا بعد وصول البلاء عشان كده قال لك على اول اصطرار طب ليه القرآن ما كانش هو اللي فوق ما كانش وزع اللي فوق قال لك يا اخي الناس بيتفاوتوا في الايمان كلما على ايمانه وغلب وعظم طلع لفوق طب واللي جاهل اي حاجة وعايدي يتعلم اهو على الارضة على اول اصطرار إن منه أخذ فكلما أخذت منه ارتقيت ارتقيت ارتقيت حتى تصل إلى أن تكون فوق والذي من فوق يبصر أكثر من الذي من تحت فهو أبصر بالحوام وأبصر بموابع الشبهات وأبصر بأعدائه لنفوق يبقى يعني كلما ترك الإنسان فلغط حجة الله على أول قريص نجمته الحجة لا يمضي خزما واحدا إلا وعنده من الله أمر أو لا إبقى كده تمت حجة الله عليه أم لا تمت حجة الله عليه نسأل الله كبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه جادا إلى حسن المصير إليه وعسادا إلى يوم للقدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله ربنا لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورض الأرش العظيم لا إله إلا الله الخالق يحيي العظام وهي الرميم لا إله إلا الله حي قيوم إحسان قبيب لا إله إلا الله ولا نعبد إليه أيام مخلصين له الدين ولو كرم الكافرون سيد المعتدين لا إله إلا الله في نحور الظالمين لا إله إلا الله أصبحنا بها أخوة متعبين لا إله إلا الله لا نعبود بحق إلا الله السماء السماء والأرض أرض والكون كون والأمر أمر والخضاء قضاء والخلق خلق فتبارك الله أحسن الخالفين لا إله إلا الله بنا نحيا وبنا نموت وبنا نلقى الله لا إله إلا الله كسري في دمائنا لا إله إلا الله له حياتنا وله أمرنا وإليه معاذنا لا إله إلا الله خالقنا هي ذرا وراجقنا وإلى الله رب العالمين لا اله الا الله كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من علينا ف بأين آلاء ربكما تكذبان لا إله إلا الله نرجو ثباتها عند الموت لا إله إلا الله نرجو ذكرها عند القبر لا وخننا كل عظيم لا اله الا الله بكتم الجموع لا اله الا الله خشعت له الصلوع لا اله الا الله سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوةه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي سجدت منه الجبال الرواسيم سُبْحَانَ الَّذِي جَعَلَ لَنَا جَبَلًا فَدَكَّ شَامَا سُبْحَانَ الَّذِي يَنزِلُ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ هَلْ مِن سَائٍ صَوْمَافَ لَمْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَصْلِحُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هَلْ انتَظِر il سبحان الذي يملك النار والجنة سبحان من بيده مطاليد السماوات والأرض سبحان الذي ترتدف له القلوب وتجل منه القلوب وتزرف منه العيون سبحانه واحد أحادي لا والد له ولا ولاد ملك الملوك رب الأرفاب خالق خلقه من تراب اللهم اهدنا في من نديه وعافنا في وتولنا في من وبالك لنا فيما أعطيه وقنا برحمتك واصرف أنا شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو ولا يعز من عاده سباركت ربنا وتعاليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونسوب إليك الله يقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تملغنا به جنتات ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلهم الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا بفضلك ليلة القادر اللهم بلغنا بفضلك ليله القادر اللهم بلغنا بفضلك ليله القادر اللهم نجنا من عتقائك من النار يا رب العالمين الله ثم كما نعمتنا في الدنيا فاذقنا نعيم الجنه واكتنا من حلل الرزوان اللهم لا تقضب علينا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم إنا خلق من خلقك ضعصا إليك نرجوك ولا نرجو أحدا سواك وأنت أمرتنا بالسعاء الله هذا تعاء القلوب وهذا ضكاء العيون وأن تعلم القدور وأن تعلم القيوب تعلم ما في أنفسنا كلنا مفرقون كلنا مبنقون وأدعوا المفرقون يا هذه العصر والاخر ما كتبتيها من نجاك كتبنا من الناجين يا رب العالمين الله هذا دعاء المخلوق للخالق وهذا دعاء ضعيف القوي وهذا دعاء المعتادين من غبي اللهم هذه القلوب بكت من خطيتك وهذه الأياد ارتفعت لك تسمع كلامنا وترى مكاننا ورحمتك وشعت كل شيء وإنا لا شيء فالتفعنا رحمتك اللهم أنزل علينا من بركات السماء وارحمنا يا مولانا فأنت على رحمتنا قادر لا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر يا لا يرد الجائر ولا يخي مبرك ندعوك يا رب البشر يا رب السماوات والأرض يا منزل طهر القمر اغفر قلوبنا بالإيمان وبالتوبة يا رحمن اللهم هذا دعاؤنا وهذا اكتمالنا ندعوك على قلب رجل واحد ندعوك دعاء الضعفاء ونرجوك وجاء المساكين وجاء من كثرت ذنوب وقلت حسناته وأغلقت أبوابه إلا منك وتقصعت أسبابه إلا بك اللهم إنا نرجوك رجاء واحدا وندعوك دعاء واحدا اللهم ارزقنا البر جوس الأعلى من الجنة واعتقنا من النار يا سنيع الدعاء اللهم تذبتنا